بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنبدأ اليوم بحول الله وقوته وعونه وتسجيده في قراءة تفسير الجزء الحادي عشر من المختصر في تفسير القرآن الكريم رب العالمين أعوذ الشيطان خير على الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم بيّن ألا طريق لعقوبة أهل الأعذار ذكر من يستحق العقوبة والمؤاخذة فقال إنما الطريق بالعقوبة والمؤاخذه على أولئك الذين يطلبون منك أيها الرسول الإذن في التخلف عن, عن الجهاد وهم قادرون عليه بوجود ما يتجهزون به رضوا لأنفسهم الذله والهوان بأن يبقوا مع الخوالف في البيوت وختم الله على قلوبهم فلا تتأثر بموعظه وهم بسبب هذا الخطر لا يعلمون ما فيه مصلحتهم ليختاروه وما فيه مفسدتهم ليتجنبوه من فوائد الآيات المجاهدون سيحصلون الخيرات في الدنيا وإن فاتهم هذا فلهم الفوز بالجنة والنجاة من العذاب في الآخرة الأصل أن المحسن إلى الناس تكرم منه لا يؤاخذ إن وقع منه تقصير أن من نوى الخير واقترن بنيته الجازمة سعي فيما يقدر عليه ثم لم يقدر فإنه ينزل منزلة الفاعل له الإسلام دين عدل ومنطق لذلك أوجب العقوبة والمأثمى على المنافقين المستأذنين وهم أغنياء ذو قدرة على الجهاد بالمال والنفس يعتذرون إليكم إذا إليهم يقدم المنافقون المتخلفون عن الجهاد اعذارا واهيه للمسلمين حين عودتهم من الجهاد ويوجه الله نبيه والمؤمنين بالرد عليهم لا تعتذروا بالاعذار الكاذبه لن نصدقكم فيما اخبرتمونا به منها قد علمنا الله شيئا مما في نفوسكم وسير الله ورسوله هل ستتوبون هل ستتوبون فيقبل الله توبتكم ام تستمرون على نفاقكم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 سيقسم هؤلاء المتخلفون بالله إذا رجعتم أيها المؤمنون إليهم تأكيدا لأعذارهم الباطلة لتكفوا عن لومهم وتوبيخهم فاتركوهم ترك ساصط وهجروهم إنهم أنجاس, خبثاء إنهم أنجاس خبثاء الباطل ومستقرهم الذي يأوون إليه هو جهنم جزاء لهم على ما يكسبونه من النفاق والآثام يا لكم لترضوا عنهم فإن عنهم فإن لا عن يقسم هؤلاء المتخلفون لكم أيها المؤمنون لترضوا عنهم وتقبلوا اعذارهم فلا ترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فقد خالفتم ربكم فانه لا يرضى عن القوم الخارجين عن طاعته بالكفر والنفاق فاحذروا ايها المسلمون ان ترضوا عمن لا يرضى الله عنهم الاعراف اشد كفرا و اذاقا واجزروا الا يعلمون حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم اهل الباديه ان كفروا او نافقوا كان كفرهم أشد من كفر غيرهم من أهل الحضر ونفاقهم أشد من نفاق أولئك وهم أحرى بالجهل بالدين واحق بأن لا يعلم الفرائض والسنن وضوابط الأحكام التي أنزلها على رسوله لما هم عليه من الجفاء والغلظة وقلة المخالطة والله عليم بأحوالهم لا يخفى عليه منها شيء حكيم في تدبيره وشرعه ومن من ويتربص بكم الدوائر عليهم دائره السوء والله سميع عليم ومن سكان الباديه المنافقين من يعتقد ان ما ينفقه من مال في سبيل الله خسران وغرامه لتوهمه انه لا يؤجر ان انفق ولا يعاقبه الله ان امسك ولكنه مع هذا ينفق احيانا رياءا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 سيجد ثوابها عنده بأن يدخله الله في رحمته الواسعة التي تشمل مغفرته وجنته إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم من فوائد الآيات ميدان العمل والتكاليف خير شاهد على إظهار كذب المنافقين من صدقهم أهل البادية إن كفروا فهم أشد كفرا ونفاقا من أهل الحضر لتأثير البيئة الحض على النفقة في سبيل الله مع إخلاص النية وعظم أجره من فعل ذلك فضيلة العلم وأن فاقده أقرب إلى الخطأ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 لما أعطاهم من ثوابه العظيم وأعد لهم جنات تجري الأنهار تحت قصورها ماكتين فيها أبدا ذلك الجزاء هو الفلاح العظيم ومن من حولكم من الأعراب النافضون ومن أهل المجينة مراتوا عن نفاق لا تعلمهم. نحن نعلمهم سنعزمهم في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 وآخرون اعتردوا ذنوبهم خلقوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى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 وتنمي حسناتهم بها وادع لهم بعد أخذها منهم إن دعائك رحمة لهم وطمأنينة والله سميع لدعائك عليم بأعمالهم ونياتهم هل لم يعلموا أن الله هو يقبل التوزة عن عباده ويأقب الصدقات وأن الله هو التواب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 وقل أيها الرسول لهؤلاء المتخلفين عن الجهاد والتائبين من ذنبهم اجبروا ضرر ما فاتكم واخلصوا أعمالكم لله واعملوا بما يرضيه فسير الله ورسوله والمؤمنون أعمالكم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 من فوائد الآيات فضل المسارعة إلى الإيمان والهجرة في سبيل الله ونصرة الدين واتباع طريق السلف الصالح استئثار الله عز وجل بعلم الغيب فلا يعلم أحد ما في القلوب إلا الله الرجاء لأهل المعاصي من المؤمنين بتوبة الله عليهم ومغفرته لهم انتاب وأصلح عملهم وجوب الزكاة وبيان فضلها وأثارها في تنمية المال وتطهير النفس من البخل وغيره من الآفات والذين اتخذوا مسجداً طراراً وكفراً وتبريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله وإرصاداً أردنا إلا والله يشهد إنهم ومن المنافقين أيضا أولئك الذين ابتنوا مسجدا لغير طاعة الله بل الإضرار بالمسلمين وإظهار الكفر بتقوية أهل النفاق والتفريق بين المؤمنين وللإعداد والانتظار لمن حارب الله ورسوله من قبل بناء المسجد وليحلفنا هؤلاء المنافقون لكم ما قصدنا إلا الرفق بالمسلمين والله يشهد إنهم لكاذبون في دعواهم هذه لا تقوم به أبدا ليسجد المسس على التقوى من أول يوم أحق تقوم به مسجد هذه صفته لا تستجب أيها النبي لدعوة المنافقين لك للصلاة فيه فإن مسجد قباء الذي أسس أول ما أسس على التقوى اولى بأن تصلي فيه من هذا المسجد الذي أسس على الكفر في مسجد قباء رجال يحبون أن يتطهروا من الأحداث والأخبات بالماء ومن المعاصي بالتوبة والاستغفار والله يحب المتطهرين من الأحداث والأخبات والذنوب <تصفيق> حسس بنيانه على تقوى من الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه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 لا يزال مسجدهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تخطع قلوبهم والله عليم حكيم لا يزال مسجدهم الذي بنوه ضرارا شكا ونفاقا ثابتا في قلوبهم حتى تتخطع قلوبهم بالموت أو القتل بالسيف والله عليم بأعمال عباده حكيم فيما يحكم به من جزاء على الخير أو الشر ولما بين الله فضائح المنافقين المتخلفين عن الجهاد ذكر جزاء المجاهدين في سبيله فقال إن الله من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 Da da هؤلاء الحاصلون على هذا الجزاء هم الراجعون مما كرهه الله وسخطه إلى ما يحبه ويرضاه الذين ذلوا خشيه لله وتواطعاً فجدوا في طاعته الحامدون لربهم على كل حال الصائمون المصلون الآمرون بما أمر الله به أو أمر به رسوله الناهون عما نهى الله عنه ورسوله الحافظون لأوامر الله بالاتباع ولنواهيه بالاجتناب وأخبر أيها الرسول المؤمنين المتصفين بهذه الصفات بما يسرهم في الدنيا والآخرة <تصفيق>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 ما كان طلب إبراهيم المغفرة لأبيه إلا بسبب وعده إياه ليطلبنها له رجاء ان يسلم فلما اتضح لابراهيم ان اباه عدو لله العدم نفع النصح فيه او لعلمه بوحي انه يموت كافرا من تبرأ منه وكان استغفاره له اجتهادا منه لا مخالفه لحكم او الله اليه به ان ابراهيم عليه السلام كثير التضرع الى الله كثير الصفح والتجاوز عن قومه الظالمين وما كان الله من يبين لهم ما ان شيء وما كان الله ليحكم على قوم بالضلال بعد أن وفقهم للهداية حتى يبين لهم المحرمات التي يجب اجتنابها فان ارتكبوا ما حرم او ما حرم عليهم بعد بيان تحريمه حكم عليهم بالضلال إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء وقد علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إِنَّ <تصفيق> اللَّهَ إن الله له ملك السماوات وملك الأرض لا شريك له فيهما لا يخفى عنه فيهما خافيا يحيي من شاء أشياءه ويميت من شاء إماتته وما لكم أيها الناس غير الله من ولي يتولى أموركم وما لكم من نصير يدفع عنكم السوء وينصركم على عدوكم لقد تاب الله عم. لقد تاب الله لقد تاب الله عن النبي والمهاجرين والأنصار والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسره من بعد ما من بعد ما كاد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 ومن رحمته توفيقهم للتوبة وقبولها منهم من فوائد الآيات بطلان الاحتجاج على جواز الاستغفار للمشركين بفعل إبراهيم عليه السلام أن الذنوب والمعاصي هي سبب المصائب والخذلان وعدم التوفيق أن الله هو مالك الملك وهو ولينا ولا ولي ولا نصير لنا من دونه بيان قبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الناس وعد ذا E lembra o famoso rosto com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 رح سنين بل, يوفي بل يوفيه إياه كاملا ويزيدهم عليه ولا ممن ينفقون فتقسم ولا كثير ولا ينفقون ولا يبذلون مالا قليلا كان أو كثيرا ولا يتجاوزون واديا إلا كتب لهم ما عملوه من بدل ومن سفر ليكافئهم الله فيعطيهم في الآخرة, أجراً فيعطيهم في الآخرة أجر أحسن ما كانوا يعملون وما كانوا وما كانوا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 همتذل أوامره ويتجنب نواهيه وكان هذا في السرايا التي كان يبعثها رسول الله إلى النواحي ويختار لها طائفة من أصحابه من فوائد الآيات وجوب تقوى الله والصدق وأنه واجب تقوى الله والصدق وأنهما سبب للنجاة من الهلاك عظم فضل النفقة في سبيل الله وجوب التفقه وجوب التفقه في الدين مثله مثل الجهاد وأنه لا قيامة للدين إلا بهما معنى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ينونكم من الفتا واليجد فيكم حصرة وعلم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 إذا أنزل الله صورة على رسوله صلى الله عليه وسلم فمن المنافقين من يسأل مستهزئا ساخرا أيكم زادته هذه الصورة النازلة ايمانا بما جاء به محمد فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله فقد زادهم نزول الصورة ايمانا إلى إيمانه مستابق وهم مسرورون بما نزل من الوحي لما فيه من منافعهم الدينية الدنيوية والأخوية وأما الذين <تصفيق>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 هم يهتمون في كلها من مرة أو مرتين ثم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 نظر بعضهم إلى بعضهم يراكم من أحد ثم صار صار الله وإذا أنزل الله صورة على, رسوله محم... على رسوله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر أحوال المنافقين نظر بعض المنافقين إلى بعض قائلين هل يراكم أحد؟ فإن لم يرهم أحد انصرفوا عن المجلس ألا صرف الله قلوبهم عن الهدية والخير وخذلهم بأنهم قوم لا يفهمون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه من عبده حريص عليكم. بال قد جاءكم يا معشر العرب رسول من جنسكم فهو عربي مثلكم شاق عليه ما يشق عليكم شديدة الرغبة في هدايتكم والعناية بكم وهو بالمؤمنين خاصة كثير العطف والرحمة فإن تولوا أعرضوا عنك ولم يؤمنوا بما جئت به فقل لهم أيها الرسل يكفين الله الذي لا معبود بحق سوى عليه وحده اعتمد وهو سبحانه رب العرش العظيم من فوائد الآيات وجوب ابتداء القتال بالأقرب من الكفار إذا تسعت رقعة الإسلام ودعت إليه حاجة. بيان حال المنافقين حين نزول القرآن عليهم وهي الترقب والاضطراب بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين وحرصه عليهم في الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقص وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعهده فيجدده وينميه ليكون دائما في صعود سورة يونس مكيه من مقاصد السورة مواجهه المكذبين للوحي بالحجج والبراهين ودعوتهم للإيمان ترغيبا وترهيبا التفسير بسم الله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 الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأرض من شبيع إلا من بادي إذنه ذلك الله أنه كن مع وجود أبدا تذكرون في تفسير الآية السابقة في أحد عنده على رجل من جنسهم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 ويقدر في ملكه الواسع وما لاحد أن يشفع لديه في شيء إلا بعد إذنه ورضاه عن الشافع ذلكم من المنتصف بهذه الصفات هو الله ربكم فأخلصوا له العبادة وحده أفلا تتعظون بكل هذه البراهين والحجج على وحدانيته فمن كان له أدنى التعاض علم ذلك وآمن به إليه مرجعكم جميعا واحتفوا حقا إنه يكتر الخلقة ويعيده ليجسي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسطة والذين كفروا لهم شراب من حميم إليه وحده يوم القيامة ليجازيكم على أعمالكم وعد الله الناس بذلك وعدا صادقا لا يخلفه إنه على ذلك قادر يبدأ إيجاد المخلوق على غير مثال سابق ثم يعيده بعد موته ليجزي سبحانه الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات بالعدل فلا ينقص من حسناتهم ولا يزيد في سيئاتهم والذين كفروا بالله وبرسله لهم شراب من ماء متناهي الحرارة يقطع الأمعاد ولهم عذاب موجع بسبب كفرهم بالله وبرسله هو الذي جعل الشمس جعل الشمس تشع الضوء وتنشره وجعل القمر نورا يستنار به وقدر سيره بعدد منازله الثماني والعشرين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 وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يبتغون ان تعاقب الليل والنهار على العباد وما يصحب ذلك من ظُلْمَةٍ وضياء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 ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمعا من نورها والذين هم عن اياتنا غافلون ان الكافرين الذين لا يتوقعون لقاء الله فيخافوه او يطمعوا فيه وارتضوا الحياه الدنيا الثانيه بدلا من الحياه الاخرويه الباقيه وسكنت أنفسهم إليها فرحة بها والذين هم عن آيات الله وذلائله معرضون عنها لاهون أولئك المتصفون بهذه الصفات مستقرهم الذي يأغون إليه هو النار بسبب ما اكتسبوه من الكفر والتكذيب بيوم القيامة إن الذين آموا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار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 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صاب الإنسان المسرف على نفسه مرض أو سوء حال دعانا متذللا متضرعا مضطجعا على جنبه أو قاعدا أو قائما رجاء أن يزال ما به من ضر فلما استجبنا دعاءه وأزلنا ما به من ضر مضى على ما كان عليه كانه لم يدعنا لكشف ضر اصابه كما زين لهذا المعرضي الاستمرار في ضلاله زين للمتجاوزين للحدود بكفره ما كانوا يعملونه من الكفر والمعاصي فلا يتركونه ولقد أهدفنا, أهدفنا القرون من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 والتحذير من الاتصاف بذلك هلاك الأمم السابقة كان سببه ارتكابهم المعاصي والظلم وإذا تطلع عليهم آلاتنا بمهنات قال الذين لا يرجو المحرى عنك بطرآن غير هذا أو الذر تقرأ وإذا تقرأ عليهم الآيات القرآنية الواضحة الدالة على توحيد الله.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 بإجابتكم إلى ما طلبتم عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة. قلوا شاء الله ما تنوطه عليكم ولا أدرىكم به فقد لبثت فيكم جوعاً فقد لبثت فيكم جوعاً.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 فلا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذباً أو كذب بآلاته إنه لا يهدف المجرم فلا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذباً فكيف لي أن أبدل القرآن عليه إن الشأن أن المتجاوزين لحدود الله بالافتراء عليه لا يكوزون بمطلوبهم ويا إله ما لا يقدرهم <تصفيق> ولا ينفعهم مفكرهم ولا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 وما كان الناس إلا أمّة واحدة تختلقه ولو كلمة سبقت من رب لقضي بينهم في ذلك.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 النفع والضر بيد الله عز وجل وحده دون ما سواه بطلان قول المشركين بأن آلهتهم تشفع لهم عند الله اتباع الهوى والاختلاف على الدين هو سبب الفرقة وإذا الناس رحمة من بعد إذا قُلِ اللَّهُ أَسْرَرَ مَكَرَهُ إِنَّ رَسُولَنَا يَتْفُوُنَ مَا تَمْكُونَ وَإِذَا أَدْقَنَ الْمُشْرِكِينَ نِعْمَةً مِنْ مَطَرٍ وَخَصْبٍ بَعْدَ جَدْبٍ وَبُؤْسٍ أَصَابَهُمْ إِذَا لَهُمْ أَسْتِهْزَاءٌ وتكذيب بِآيَاتِنَا قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الله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 فَأَثْلِهُ بِهَا وَبَدِعُوا بِهَا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 مهلكة لنكونن من الشاكرين لك على ما أنعمت به علينا فلما الأرض الحق يا أيها الناس ما بغلو. of فلما استجاب دعاءهم وأنقذهم من تلك المحنة إذا هم يفسدون في الأرض بارتكاب الكفر والمعاصي والعثام أفيقوا أيها الناس إنما عاقبة بغيكم السجئة على أنفسكم فالله لا يضره بغيكم تتمتعون به في الحياة الدنيا وهي ثانية ثم إلينا رجوعكم يوم القيامة فنخبركم بما كنتم تعملون من المعاصي ونجازيكم عليها إنما نذر الحرام hear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 الجنة هي مستقر المؤمن لما فيها من النعيم والسلامة من المصائب والهموم جعلنا الله إياكم نها الجنة نقف لمن أراد الصلاح قلنا نعود إن شاء الله How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 فَأَحْقُّ هُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنْ, من كَأَنَّمَا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 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أَشْرَكُوا مَا كَانَ وشركاؤكم أَنْ تَعْبُدُوا مِن دُونِ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 بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم هنا تتبرأ منهم آلهتهم التي عبدوها من دون الله طائلة فالله شاهد وكفى به أننا لم نرض بعبادتكم لنا ولم نأمركم بها وأننا وأن لم نشعر بعبادتكم هناك وردوا الى الله مولاهم الحق وفضل عنهم ما كانوا يفترون في ذلك الموقف العظيم تختبر كل نفس ما امضت من عمل في حياتها الدنيا وأرجع المشركون إلى ربهم الحق الذي في ذلك الموقف العظيم تختبر كل نفس ما أمضت من عمل في حياتها الدنيا وأرجع المشركون إلى ربهم الحق الذي هو الله الذي يتولى حسابهم وذهب عنهم مفتروه من شفاعة أصنامهم قل من يرزقكم من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 فسيجيبون بان فاعل ذلك كله هو الله فقل لهم افلا تعلمون ذلك وتتقون الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه فذلكم وما الحق فما بعد فذلكم ايها الناس الذي يفعل ذلك كله هو الله الحق خالقكم ومدبر أمركم فماذا بعد معرفة الحق غير البعد عنه والضياع فاين تذهب عقولكم عن هذا الحق الجلي كذلك حقك كلمة ربك على الذين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 باطل فلا بد من توحيدهما معا التوحيد في الربوبيه والإشراك في الالهيه باطل فلا بد من توحيدهما معا اذا قضى الله بعدم ايمان قوم بسبب معاصيهم فانهم لا يؤمنون قل هل من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 That's right now.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 وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم معظم ما لا علم لهم به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 ما يصح لهذا القرآن أن يختلق وينسب إلى غير الله لعجز الناس ضرورة عن الاتيان بمثله، ولكنهم صدقوا لما نزل من الكتب قبله ومبين لما أجمل فيها من الأحكام، فهو لا شك فيه أنه منزل من رب المخلوقات سبحانه وتعالى. أم يقولون <تصفيق> ما قل فأتوا بزورتهم مثله ودرءا استطاعتم. تمكنتم صادقين بل ايقول هؤلاء المشركون إن محمدا صلى الله عليه وسلم اختلق هذا القرآن من نفسه ونسبه إلى الله قل أيها الرسول ردا عليهم ان كنت قد أتيت به من عندي وأنا بشر مثلكم فاتوا أنتم بصورة من مثله وادعوا من استطعتم دعاءه لمظاهرتكم إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن القرآن مختلق مكذوب ولم تستطيعوا ذلك وعدم قدرتكم وأنتم أصحاب اللسان وأرباب الفصاحة دال على ان القرآن منزل من عند الله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعذره ولما يأتهم تأويله كذلك كذب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 المشركين من سيؤمن بالقرآن قبل موته ومنهم من لا يؤمن به عنادا ومكابره حتى يموت وربك أيها الرسول أعلم بالمصرين على كفرهم وسيجازيهم على كفرهم وإن كذبك فقل لي عملي سبك أيها الرسول قومك فقل لهم لي ثواب عملي وأنا أتحمل تبعة عملي ولكم ثواب عملكم وعليكم عقابه أنتم بريءون من عقابي ما أعمل وأنا بريء من عقابي ما تعملون ومنهم ومنهم من يستمعون إليه أبأ تسمع الصم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 الحث على تطلب الأدلة والبراهين والهدايات للوصول للعلم والحق وترك الوهم والظن ليس في مقدور أحد أن يأتي ولو بآية مثل القرآن الكريم إلى يوم القيامة سفه المشركين وتكليبهم بما لم يفهموه ويتدبروه ومنهم من ينظر إليه أبنا ومن المشركين من ينظر إليك أيها الرسول ببصره الظاهر لا ببصيرته أفأنت تستطيع تبصير الذين سلبك أوصارهم إنك لا تستطيع ذلك وكذلك لا تستطيع هداية فاقد البصيرة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلم إن الله تنزه عن ظلم عباده فهو لا يظلمهم مثقال ذره ولكنهم هم الذين يظلمون أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب التعصب للباطل والمكابرة والعناد ويوم يحشرهم إلا ساعة من النهار يشعر الله الناس يوم القيامة لحسابهم كان لم يمكثوا في حياتهم الدنيا وفي برزخهم إلا ساعه من نهار لا أزيد يعرف بعضهم بعضا فيها ثم تنقطع معرفتهم لشده ما شاهدوا من أهوال القيامة قد خسر الذين يكذبون بلقاء ربهم يوم القيامة وما كانوا مؤمنين في الدنيا بيوم البعث حتى يسلموا من الخسران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 ولكل أمة من الأمم السابقة رسول أرسل إليهم فإذا بلغهم ما فإذا بلغهم ما أمر بتبليغه وكذبوه حكم بينهم وبينه بالعدل حكم بينهم وبينه بالعدل فنجاه الله بفضله وأهلكهم بعدله وهم لا يظلمون من جزاء أعمالهم شيئا ويقولون متى هذا الوعد ويقول هؤلاء الكفار معاندين ومتحدين متى زمن ما وعدتمونا به من العذاب إن كنتم صادقين فيما تدعونه. قل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 ثم بعد إدخالهم في العذاب وطلبهم الخروج منه يقال لهم ذوق العذاب الدائم في الآخرة فهل تثابون إلا ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي ويستنبئونك وحقهم قل إي وربي إنه لحق وما ويستخبرك أيها الرسول المشركون هذا العذاب الذي وعدنا به حق قل لهم نعم إنه والله الحق ولستم بمفلتين منه من فوائد الآيات الإنسان هو الذي يورد نفسه موارد الهلاك فالله منزه عن الظلم مهمة الرسول هي التبليغ والله يتولى حسابهم وعقابهم بحكمته فقد يعجله في حياة الرسول أو يؤخره بع... بعد وفاته النفع والضر بيد الله عز وجل فلا أحد من الخلق يملك لنفسه أو لغيره الضرا ولا نفعه لا ينفع الإيمان صاحبه عند معاينة الموت ولو أن يملك لكل مشرك بالله جميع ما في الأرض من أموال النفيسة لجعله مقابل فكاكه من عذاب الله لو أتيح له أن يفتدي به وأخفى المشركون الندم على كفرهم لما شاهدوا العذاب يوم القيامة وقضى الله بينهم بالعدل وهم لا يظلمون وإنما يجزون على أعمالهم ألا إن ما في <تصفيق> السماوات والأرض ولا من من الله ألا إن لله وحده ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض ألا إن وعد الله بعقاب الكافرين واقع لا فيه ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك فيشكون هو, ويميت وإليه هو سبحانه يبعث الموت ويميت الأحياء وإليه وحده ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم يا أيها الناس قد جاءتكم موحظة من ربكم وشفاء الله بالصدور وهدى ورحمة وهدى يا أيها الناس قد جاءكم القرآن فيه تذكير وترغيب وترهيب وهو شفاء لما في القلوب من مرض الشك والارتياب وإرشاد لطريق الحق وفيه رحمة للمؤمنين فهم المنتفعون به قل قل أيها الرسول للناس ما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن هو فضل من الله عليكم ورحمة منه بكم فبفضل الله عليكم ورحمته بكم بإنزال هذا القرآن فافرحوا لا بسواهما فما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه خير مما يجمعونه من حطام الدنيا الزائل قل الله <تصفيق> قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني عما من الله به عليكم من إنزال الرزق فعملتم فيه بأهوائكم فحرمتم بعضه وأحللت بعضه قل لهم هل الله أباح لكم في تحليل ما أحللتم وتحريم ما حرمتم أم أنكم تختلقون عليه الكذب؟ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى شيء يظنه مختلقو الكذب عليه واقعا بهم يوم القيامة أيظنون أن يغفر لهم هيهات إن الله لدو إفضال على الناس بإمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة ولكن أكثرهم جاحدون نعم الله عليهم فلا يشكرونها وما تقول في شأن وما تقلو منهم قرآن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 الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء الاولياء هم الذين كانوا يتصفون بالايمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وكانوا يتقون الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه لهم البشرى في الحياه الدنيا وبالآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.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 قل لهم أيها الرسول إن الذين يختلقون على الله الكذب بنسبة الولد إليه لا يظهرون بما يطلبونه ولا ينجون مما يرهبونه <تصفيق> اضطروا بما يتمتعون به من ملذات الدنيا ونعيمها فهو متاع قليل زائل ثم إلينا رجوعهم يوم القيامة ثم نذيقهم العذاب القوية بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسوله من فوائد الآيات ولاية الله تكون لمن آمن به وامتثل أوامره وجتنب نواهيه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 وَمَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلَّا الذِّكْرُ إِذْ وقصص أيها الرسول على هؤلاء المشتكين المكذبين خضر نوح عليه السلام حين قال لقومه يا قوم إن كان عظم عليكم مقامي بين أظهركم وشق عليكم تذكيري بآيات الله ووعظي وعزمتم على قتلي فعلى الله وحده اعتمدت في, في إحباط ما تكيدون فأحكموا أمركم وأعزموا على إهلاكي وادعوا آلهتكم لتستعينوا بها ثم لا يكون كيدكم سرا مبهما ثم بعد تدبيركم لقتلي أمضوا إلي ما تضمرون ولا تؤخروني لحظة فما سألتكم من فإن كنتم قد أعرضتم عن دعوتي فقد علمتم أني ما طلبت منكم جزاء على تبليغكم رسالة ربي ليس ثواب إلا على الله آمنتم بي أم كفرتم وأمرني الله أن أكون من المنقادين له بالطاعة والعمل الصالح فكذبوه في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 فما كانوا كذبوا ثم بعد مدة من الزمن، بعثنا من بعد نوح رسلا إلى أقوامهم، فجاء الرسل اممهم بالآيات والبراهين، فما كان لهم إرادة أن يؤمنوا بسبب إصراره مستابق على.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 ثم بعد مدة من الزمن بعثنا من بعد هؤلاء الرسل موسى وأخاه هارون إلى فرعون ملك مصر والقبراء من قومه بالآيات الدالة على صدقهما فتكبروا عن الإيمان بما جاء به وكانوا قوما مجرمين لكفرهم بالله وتكذيبهم لرسلهم جاء فرعون والكبراء من قومه الدين الذي جاء به موسى وهارون عليه السلام قالوا عن آياته الدالة على صدق ما جاء به موسى إنه لسحر واضح وليس حقا قال موسى تقولون الحق لا قال موسى مستنكرا عليهم أتقولون للحق شين جاءكم هو السحر كلا ما هو بسحر وإني لا أعلم أن السحر لا يفلح أبدا فكيف لي بتعاطيه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 أرسلت ما إلينا من فوائد الآيات سلاح المؤمن في مواجهة أعدائه هو التوكل على الله الإصرار على الكفر والتكليب بالرسل يوجب الختم على القلوب فلا تؤمن أبدا حال أعداء الرسول واحد فهم دائما يصفون الهدى بالسحر أو الكذب إن الساحر لا يفلح أبدا وقال فرعون اقتولي بكل ساحر عديد وقال فرعون لقومه جيئوني بكل ساحر خبير بالسحر متقن له فلما جاء, موسى فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم القوا فلما جاءوا فرعون بالسحره قال لهم موسى عليه السلام واتقن بانتصاره عليهم اطرحوا أيها السحرة ما أنتم طارحوه. <تصفيق> أطرحوا ما عندهم من السحر الطال لهم موسى عليه السلام الذي أظهرتموه هو السحر إن الله سيصير ما صنعتم باطلا لا أترله له إنكم بسحركم مفسدون في الأرض والله لا يصلح عمل من كان مفسدا ويحق الله الحق بكلماته وذو كيرا المجرد ويثبت الله الحق ويمكن له بكلماته القدرية وبما في كلماته الشرعية من الحجج والبراهين ولو كره ذلك الكافرون المجرمون من آل فرعون صمم القوم على الاعراب فما صدق بموسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات الظاهرة والحجج الواضحه إلا شباب من قومه بني اسرائيل مع خوف من فرعون وخبراء قومه أن يصرفوهم عن ايمانهم بما يذيقونهم من العذاب ان كشف أمرهم وإن فرعون لمتكبر متسلط على مصر واهلها وإنه لمن المتجاوزين للحد في الكفر والتقتيل والتعذيب لبني اسرائيل وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله تعالى توكلوا إن كنتم مسلمين وقال موسى عليه السلام لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله إيمانا حقا فعلى الله وحده اعتمدوا إن كنتم مسلمين فالتوكل على الله يدفع عنكم السوء ويجلب لكم الخير فقالوا عليهم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 ربنا إنك أعطيت فرعون والأشراف من قومه من زخر في الدنيا وبهارجها زينة واعطيتهم أموالا في هذه الحياة الدنيا فلم يشكروك على ما أعطيتهم بل استعانوا بها على الاضلال عن سبيلك ربنا أمح أموالهم وامحقها واجعل قلوبهم قاسية فلا يؤمنون إلا حين يشاهدون العذاب الموجعة حين لا ينفعهم إيمانهم من فوائد الآيات الثقة بالله وبنصره والتوكل عليه ينبغي أن تكون من صفات المؤمن القوي بيان أهمية الدعاء وأنه من صفات المتوكلين تأييد أهمية الصلاة ووجوب إقامتها في كل الأديان السماوية وفي كل الأحوال مشروعية الدعاء على ظالم ا لقد اجتديت ولا قال الله قد أجيبت قد قال الله قد أجبت دعاءكما يا موسى وهارون على فرعون وعشاق قومه ثبت على دينكما ولا تنحرفا عنه إلا اتباع سبيل الجهال الذين لا يعلمون طريق الحق. وجاوزنا بعدي إسرائيل البحر فأتبعهم في العمق. لبني إسرائيل عبور البحر بعد فلقه حتى جاوزوه سالمين فلحقهم فرعون وجلوده ظلما واعتداء حتى إذا طبق عليه البحر وناله الغرق ويأس من النجاة قال آمنت أنه لا معبود بحق إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المنقادين لله بالطاعة ولما كانت معينة الموت مانعة من قبول التوبة قال الله تعالى االكان عصيت اتؤمن الان بعد الياس من الحياه وقد عصيت الله يا فرعون, يا فرعون قبل نزول العذاب بالكفر به والصد عن سبيله وكنت من المفسدين بسبب ضلالك في نفسك واضلالك لغيرك فاليوم لن ننجيك لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن فاليوم نخرجك يا فرعون من البحر ونجعلك على مرتفع من الأرض ليعتبر ربك من يأتي بعدك وإن كثيرا من الناس عن حججنا ودلائل قدرتنا لغافلون لا يتفكرون فيها ولقد ذوأنا من إسرائيل مذوى صدق ورزقناهم من الطيدان فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما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 فإن في شك مما أنزغنا إليك فاسأل الذين يقرعون الكتاب من قبلك لقد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 ولا تكونن من الذين كذبوا بحجج الله فتكون من الخاسرين ولا تكونن من الذين كذبوا الله وبراهينه فتكون بذلك من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم بإرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم وكل هذا التحذير لبيان خطورة الشك والتكذيب وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عصوما عن أن يصدر منه شيء من هذا إن الذين ان الذين ثبت عليهم قضاء الله بانهم يموتون على الكفر لاصرارهم عليه لا يؤمنون ابدا ولو جاءتهم كل حتى ولو أتتهم كل آية شرعيه أو كونية حتى يشاهدوا العذاب الموجع فيؤمنوا حين لا ينفعهم الإيمان من فوائد الآيات وجوب الثبات على الدين وعدم اتباع سبيل المجرمين لا تقبل توبة من حشر روحه أو عاين العذاب أن اليهود والنصارى كانوا يعلمون صفات النبي صلى الله عليه وسلم لكن الكبر والعناد هو ما منعهم من الإيمان <تصفيق> I'm <laughs> يحدث أن آمنت قرية من القرى التي أرسلنا إليها رسولنا إيمانا معتدا به قبل معاينة العذاب فينفعها إيمانها لمجيه قبل معاينته إلا قوم يونس حين آمنوا إيمانا صادقاً رفعنا عنهم عذاب الذل والهوان في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى وقت انقضاء آجالهم في الارض كلهم جليلا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 <تصفيق> ثم ننزل بهم العقاب وننجي رسلنا وننجي الذين آمنوا معهم فلا يصيبهم ما أصاب قومهم كما أنجينا, والم... كما أنجينا أولئك الرسل والمؤمنين معهم ننجي رسول الله والمؤمنين معه إن جاء حقا ثابتا علينا <تصفيق> في شك من ذي فها أعبد الذين من الله ولكن أعبد الله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 وأمرني كذلك أن أستقيم على الدين الحق وأثبت عليه مائلاً عن كل الأديان إليه ونهاني أن أكون من المشركين به ولا تدعو من دون الله ما لا ولا يضرق من ولا تدع أيها الرسول من دون الله من الأوثان والأصنام وغيرها ما لا يملك نفعاً فينفعك ولا في فيضرك ولا ضرا فيضرك فإن عبدتها فإنك إذن من الظالمين المعتدين على حق الله وحق إنفسهم من فوائد الآيات الإيمان هو السبب في رفعة صاحبه إلى الدرجات العلاء والتمتع في الحياة الدنيا ليس في مقدور أحد حمل أحد على الإيمان لأن هذا عائد لمشيئة الله وحده لا تنفع الآيات والنذر من أصر على الكفر وداوم عليه وجوب الاستقامة على الدين الحق والبعد كل البعد وجوب الاستقامة على الدين الحق والبعد كل البعد عن الشرك والأديان الباطلة وإن ينسس الله بغرر فلا تشكره إلاه وإن يردك بخير وإن يردك بخير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 قول يا أيها الناس أتجرأكم الحق من ربكم فمن اهتد فَإِنَّهَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا قُلْ أَيُّهَا الرَّسُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قد جاءكم القرآن منزلا من ربكم فمن اهتدى وآمن به فنفع ذلك عائد إليه لأن الله ظني عن طاعة عباده ومن ضل فإن أثر ضلاله عليه وحده فالله لا تضره معصية عباده ولست عليهم بحفيظ ولست عليكم بحفيظ أحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليها واتبعنا يوحى إليك واصلح حتى يحكم الله وهو خير الحاكم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 هذه الا الله كتاب منكن ما يرتهب الكل من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 دان حسن يمتعكم متاعا حسنا إلى اجر مسمى ويؤتي كل غير فضل فظله وان كنتم تني أيها الناس مغفرة ذنوبكم من ربكم وارجعوا إليه بالندم على ما فرطتم في جنبه يمتعكم في حياتكم الدنيا متاعا حسنا إلى وقت انقضاء أجالكم المحددة ويعطي كل من له فضل في الطاعة والعمل جزاء فضله كاملا غير منقوص وإن تعرضوا عن الإيمان بما جئت به من ربي فإني أخاف عليكم عذاب يوم شديد الأهوال وهو يوم القيامة إلى الله رجوعكم، إلى الله رجوعكم، وهو على كل شيء قدير. الله وحده رجوعكم أيها الناس يوم القيامة، وهو سبحانه على كل شيء قدير. لا يعجزه شيء، فلا يعجزه احياكم وحسابكم بعد موتيكم وبعثكم. ألا إنهم يخلون صدورهم الرحيم يستغفرك يا رب ما يصبن وما يعرض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 وجوب اتباع الكتاب والسنة والصبر على الأذى وانتظار الفرج من الله آيات القرآن محكمة لا يوجد فيها خلل ولا باطل وقد فصلت الأحكام فيها تفصيلا تاما وجوب المسارعه إلى التوبة والندم على الذنوب لنيل المطلوب والنجاة من المرهوب الله أعلم